Ya Hong Kong Oh <laughs> والذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي <الحميد> Of ol <todd> i يَذِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ حارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الله سياد يعملوا آل قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي يَشْكُرُونَ a ف <تصفيق> أضف ओह <laughs> وسهم واظلموا فَقَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوا إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ she Qalul haqqa wa 15. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح الأولى و تُمْ بِغِيشِ فَتَنَ لِلنَّاسِ بشير وتأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا ولا بالذي بين يديه ولو يرجع بعض إلى بعض أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِي الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جاءكم multim ندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفوا هل يجزون وقالوا نحن أكثر أموالا وأموالا ويشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا ill Oh My أولى ضر ونقول للذين ظلموا ذوكوا عذاب النار o'i nadtut مَا كَانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ وَقَالُوا مَا ond 20. 21. 22. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 29. 29. 29. 118. فكان مكير 119. قل إنما أعظكم بواحدة أن وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم فألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء Qul inna rabbi yfthf bilhaqq ala وقالوا آمنا بي وأنى له التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به يَقُذُّ وَيَقْذِفُ نَذِ الْغَيْبِ مِمَّا كَانَ بَعِيدٌ وَحِيَ لَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ إنهم كانوا في شكٍ